وجعلنا من مَن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع والعشرين من دروس العقيدة. ننتقل إلى موضوع جديد من موضوعات العقيدة. التي يجب أن يؤمن بها الإنسان هذا الموضوع هو الإيمان بالأنبياء والرسل أولا من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام وكذلك الإيمان بجميع ما أنزل عليهم قبل أن نخوض في هذا الموضوع فكرة بسيطة إذا كنت في طريق ما ورأيت إنسانا كثيف البصر وأمامه حفرة كبيرة ماذا تفعل بدافع من رحمتك بدافع من حرصك ألا تذكره؟ ألا تحذره؟ ألا تنبهه؟ كل ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى لأنه رحيم، لأنه رحمن رحيم إذا وجد عباده قد ضلوا، وتاهوا، وحاروا وسلكوا طريق شقائهم، وهلاكهم بعث إليهم بأنبيائه ورسوله ليحذروهم وينذروهم فالله سبحانه وتعالى قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لأن أسماءه حسنى وصفاته فضلا لا يمكن أن يدعى عباده من دون توجيه من دون تحذير من دون لفت نظر فالأنبياء والرسل رحمة من الله سبحانه وتعالى تحذير تبسير توضيح بيان للحقيقة ففي صفة عقيدة المؤمنين قال الله تعالى في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من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 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ويأمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويأمرنا معه فيقول في سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل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 إذا جاء السفير ومعه أوراق اعتماده فلا بد من أن نعترف به ما دمنا به الأصل معترفين بدولته فمن لوازم الإيمان بالله الإيمان برسله والإيمان بالرسل من العقائد التي لو أنكرها الإنسان لكفر يجب أن تعلم بالضرورة ومعرفتها فرض عين وليس فرض كفاية من مقتضى الإيمان بالله تصديق المؤيد المؤيدين أو تصديق المؤيدين بتأييد من عنده يعني دائما سبحان الله الأنبياء والرسل جاءوا بمعجزات لا يستطيع عامة البشر أن يفعلوها وبالبديهة لا بد من أن يكون هذا الإنسان مبعوثا من قبل العناية الإلهية يعني مع النبي آية إما أن تكون هذه الآية معجزة إعجازا ماديا في يد سيدنا موسى كإحياء الميت على يد سيدنا عيسى كأن النار لم تحرق سيدنا إبراهيم، كان قلاب البحر طريقا يبسا على يد سيدنا موسى، أو إعجازا بلاغيا تشريعيا كما هي الحال على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي لا بد بديهة من أن يكون رسول رسول الله. هذا النبي من عند الله. والدليل أنه فعل شيئا لا يستطيع بنو البشر أن يفعله فمن لوازم الإيمان بالله الإيمان برسل الله المؤيدين بالمعجزات المادية والمعنوية هذا التأييد الذي لا يمكن أن يكون من الله تعالى إلا لرسله الدالين عليه والمبلغين لشريعته ودينه بصدق في نقطة قال تعالى وما كنت متخذ المضللين عضضة الله سبحانه وتعالى يستحيل في حقه أن يؤيد الضلال أن يؤيد المضلين بمعجزات كمعجزات الأنبياء لو أنه فعل ذلك لضلل عباده فهذه المعجزات ليست من حق عامة الناس بل من حق أنبيائه المصطفين ومن مقتضى الإيمان بالله أن يصدق الإنسان في كل ما يخبرنا الله عنه هذا يقتضي الإيمان برسله الذين أخبر عنهم في كتابه يعني إذا أنت آمنت بالقرآن الكريم على أنه كتاب من عند الله يقتضي الإيمان بالقرآن الكريم أن تصدق بكل ما جاء فيه أنت لم ترى سيدنا لوط ولا سيدنا إبراهيم ولا سيدنا عيسى ولا سيدنا موسى لكن أخبار هؤلاء الأنبياء الكرام جاءت في القرآن الكريم وأنت مؤمن بالقرآن الكريم فإيمانك بكلام بالله أولا وبكلامه ثانيا يقتضي أن تؤمن بجميع الرسل والأنبياء الذين أخبر عنهم في القرآن الكريم ثم إن الإيمان بواحد من الرسل لا ينفك عن الإيمان بجميع الأنبياء والرسل في عنا استنباط لطيف جدا أن الله عز وجل في بعض الآيات يقول ويقتلون الأنبياء بغير حق فهذا المجتمع أو هذه الأمة أو هذه القرية قتلت هذا النبي فلماذا جعل الله القتل جماعيا لأنك إذا كفرت بهذا النبي فكأنما كفرت بالأنبياء كلهم الأنبياء وحدة لا تتجزأ إما أن تؤمن بهم جميعا وإن لم تؤمن بهم جميعا فكأنك كفرت بهم جميعا تجزئ ما في. جاء في النصوص الدينية إطلاق كلمات النبي والرسول والنبوة والرسالة على حقائق شرعية وفق الاصطلاح الشرعي ماذا تعني كلمة النبي وماذا تعني كلمة الرسول الحقيقة في اللغة النبوة مأخوذة من النبأ قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم النبوة من النبأ يعني هذا الإنسان الذي استفاه الله سبحانه وتعالى أنبأه بالحقائق فهو ينبئ الناس بها أنبأه الله أولاً ونبأ الناس ثانياً فهو نبي فالنبوة مشتقة من فعل نبأ أو أنبأ والأصل مأخوذ من النبأ أي الخبر فالنبي أنبأه الله عن أخبار السماء وكلفه أن ينبئ الناس عن حقائق التوحيد وحقائق التشريع فهو نبي فالنبوة بشكل أو بآخر مقام علمي رتبة علمية يعني هذا الإنسان باتصاله بالله المستمر بلغ مرتبة النبوة بمعنى أنه عرف الحقائق المطلقة عرفها وعرفها للناس في اللغة مأخوذة من النبأ أي الخبر قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم أو مأخوذة من النبوة والنبوة أي ما ارتفع من الأرض يقال نبأ الشيء إذا ارتفع وفي اللغة الدارجة نبأ يعني ارتفع نبأ لنبيرة مثلا نبأ أي ارتفع كيف ارتفع هذا النبي الكريم ارتفع عن سائر الخلق وهو في الأفق الأعلى هو في واد والناس في واد الناس في همومهم وفي معاشهم وفي خلافاتهم وفي خصوماتهم وفي جمع الدرهم والدينار وفي الكسب الحرام وفي الانغماس بالشهوات وفي التنافس على حطام الدنيا والنبي في معرفة الله وفي الإقبال عليه وفي تعريف الخلق به وفي خدمة عباده وفي معرفة ملكوت السماوات والأرض لأنه في واد والناس في واد نبأ عليهم بمعنى ارتفع عن مستواهم ارتفع عن مشاغلهم عن اهتماماتهم عن حطام الدنيا عن وحول الدنيا عن شهوات الناس إذا كان يعنيك الدرهم والدينار فقط إذا أصبح أحدكم من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله. ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة سؤال يطرح على أحدكم ما الذي يشغلك؟ ما الذي يهمك؟ ما الذي يعنيك؟ ما الذي يخطر في بالك إذا فتحت عينيك في الصباح؟ عندما تستيقظ أول استيقاظك من الذي يخطر في بالك؟ شراء البيت؟ بيع المحل؟ طبخ هذه الأكلة؟ الذهاب لهذه النزهة؟ من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتث عليه شملة ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعي إلى الله واللعب في سن الطفولة قال صلى الله عليه وسلم لم أخلق لهذا الإمام الغزالي رضي الله عنه قال إن ساعة إن ساعة واحدة تمضي في غير ما خلقت له لجدير بك أن تكثر عليها حسرتك يوم القيامة ساعة واحدة عاش 83 سنة روح ساعة بلط عنه لعف يدق طاولة حكى, حكى عن ما حكى بموضوعات سخيفة لا تقدم ولا تؤخر ذهب إلى مكان لا يرضي الله إن ساعة واحدة أنضيتها في غير ما خلقت له لجدير بك أن يكثر عليها أن تكثر عليها حسرتك يوم القيامة فمعنى النبي أنه من النبوة أي في مستوى سام وراق غير مستوى الناس فيا أيها الأخوة الأكارم لا تكونوا في صفوف الخط العريض من الناس همهم بطنهم قبلتهم نسائهم دينهم شهواتهم عقيدتهم العادات والتقاليد عادات وتقاليد وشهوات همهم شهواتهم لذلك إذا رأوا ما يقلل من شهواتهم أو ما يهدد متعهم وملذاتهم سحقوا أهل الدنيا يسحقون إذا لاح لهم ما يهدد شهواتهم ونزواتهم ومتعهم الرخيصة أما أهل الإيمان لا لا يصعقون إلا إذا خافوا على دينهم سيدنا عمر رضي الله عن عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا مصيبة الحمد لله إذ لم تكن في ديني أي طعام كله أفضل من أن تكون المصيبة في دينك أي ثياب لا بأس من أن ترتديها ولو كانت رخيصة ولو كانت بالية ولا تكن المصيبة في دينك الحمد لله إذ لم تكن في ديني والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها قل لي من الذي يخيفك يجزعك أقل لك من أنت المؤمن يخاف على دينه يخاف على استقامته يخاف أن يجري الله على يديه السوء أو الأذى أو الشر هذا الذي يجزعه وعلى الدنيا السلام سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه دخل عليه أحد أصحاب رسول الله وكان قائد الجيوش الإسلامية في الشام دخلوا عليه إلى غرفته غرفة القيادة، فإذا هي غرفة صغيرة عليها جلد غزال، وفي زاويتها قدر ماء غطي برغيف خبز وسيف علق على حائط الغرفة، هذا كل ما في الغرفة. فقيل لهذا الصحابي الجليل ما هذا يا أبا عبيدة ما هذا؟ قال هو للدنيا. وعلى الدنيا كثير. ألا يبلغنا المقيل؟ أروع كلمة تأثرت لها كلمة الإمام الغزالي. كل ما لا يصحبك إلى الآخرة فهو من الدنيا. كل شيء لا يصحبك إلى الآخرة فهو من الدنيا. فاعتني بها ما شئت. لا بد من أن تتركها. وكلما كانت مزدانة وعريضة وفخمة وراقية كلما زادت حسرتك على فراقها هذا واحد طرعه من بيت غرفة واحدة شمالية كلو أخرج من بيت ثمنه ثلاثين مليون طلع منه فكلما حسنت تزداد الحسرة عند فراقها لذلك هو للدنيا وعلى الدنيا كثير ألا يبلغنا المقيل فلذلك هذا النبي العظيم لماذا استحق أن يكون نبيا لماذا استحق أن يصطفيه الله سبحانه وتعالى في سؤال دقيق جدا الآن يعني يتوهم الناس أن هذا النبي الله عز وجل اختصه خلص إنسان من عامة الناس إنسان عادي جدا الله عز وجل اختصوا بالنبوة خلاص انتهى الأمر يعني إذا أنت معلم ابتدائي وأردت أن تعين على أربعين طالب عريف شو تستوي تنتقي المجتهد المتفوح الأخلاقي شيء بديهي ورب العزة يصطفي إنسانا من عامة الناس يجعله نبيا كلمة اصطفى نقا يعني من معانيك من معاني كلمة الاصطفاء أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل النبوة في خير خلقه أشدهم حبا له جعلها في أشدهم حبا له في أشدهم طاعة له في أشدهم ورعا في أشدهم تمسكا بس إياك أن تفهم أنك إذا بالغت في الورع وبالغت في الاستقامة وبالغت في المحبة صرت نبيا لا لذلك العلماء العقيدة قال النبوة ليست كسبية وإنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى ولكن هذه الهبة مبنية على علم وهذا الاصطفاء مبني على علم يعني لو فرضنا أردنا أن نعين سفير لنا في بلد أجنبي ما بنختار إنسان يتقن لغة الأجنبية معه شهادة عالية بعض البلاد سمعت ما بتعين السفير إلا إذا كان يتقن لغتين إتقانا جيدا تكلما وكتابة وقراءة ويحمل ثلاث شهادات عليا في وقت واحد في الحقوق والآداب والعلوم هذا سيمثل أمة أمة بأكملها فحينما تختار الحكومة إنسانا ليكون سفيرا أتختاره من الطريق تعمل حاجز بالطريق تأخذ واحد أنت سفير لما في دراسات في اصطفاء في دراسة دقيقة إذا كان إنسان يختار إنسان وفق أصول فكيف رب العزة إن الله اصطفى هؤلاء مصطفون أخيار قمم الكمال البشري قمم الأنبياء قمم يعني أنت بتلتقي بإنسان على جانب من الإيمان من الورع بتلاقي آخر لك عقلك فوالله مثله ما في. فكيف لو التقيت بنبي ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد النبي الكريم التفت لأحد أصحابه رأى في يده خاتما من الذهب فأعرض عنه فمسك الخاتم ذهبها ورماه في الأرض فقيل له خذه وضعه قال لا والله لا والله ما كنت لآخذه بعد بعدما نهاني عنه النبي أحبوه محبة فاقت حد التصور أطاعوه طاعة فاقت حدود الخيال لأنه إنسان عادي يعني الكمال البشري كله مجموع في النبي الكمال البشري العلم والتواضع والحلم والرقة واللطف والرحمة والعطف والقيام بالحقوق وأداء الواجبات كان خلقه القرآن فأردت من هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى النبوة اصطفاء الله عبدا من عباده بالوحي إليه استفاه لكن اصطفاء الله على علم يعني اذكر المثل مرة تانية لو أردت أن تعين عريف على هذا الصف تختار أقوى الطلاب اجتهادا أكثرهم اجتهادا وأكثرهم خلقا فكيف هذا النبي الذي يمثل الحق يمثل حضرة الحق إني جاعل في الأرض خليفة النبي خليفة الله في الأرض. أ يكون الخليفة على غير ما ينبغي مستحيل. شيء آخر الآن حأذكر يعني سبب الاستفاء سبب الاستفاء قصة تعرفوها سابقا لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان في الطريق يمشي فرأى سيدنا حنظلة يبكي. قال له ما لك يا حمضلة تبكي قال نافق حمضلة قال ولما يا أخي قال نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين فإذا عافزنا الأهل ننسى يعني كأن سيدنا حمضلة شعر بنفسه منافق السبب وهو عند رسول الله في مجلسه في غاية السعادة في غاية الطمأنينة في غاية الأمل في غاية الرضا في غاية السرور تكاد الأرض لا تسعه والله قال لي بعضهم ليس في الأرض من هو أسعد مني وهو صادق قال إلا أن يكون أتقى مني طبعا قال فإذا عافسنا الأهل ننسى وهي تحدث معنا أنا وأنتم جميعا ونحن هنا في هذا البيت في هذا المسجد نحس بالسعادة والطمأنينة بالسرور فالإنسان يذهب لبيته يلاقي العشاء متأخر ابنه ما جاب خبز يعني يغضب ثاني يوم راعي الشغل لا ما في بيع مثلا عليه دفع ما في أضض يضايق يوم السبت يوم الأحد هالأحوال الطيبة السرور الطمأنينة هالإقبال هالسمو ضعف يعني البيه الأول ما تحط في بطارية بعد جماعات لا إد ما في مبين وين ضو راح ضاعت بطالي قالوا فنعافس الأهل فننسى فقال أنا كذلك يا أخي أنا مثلك شوف التواضع أنا كذلك يا أخي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثوا بما جرى هم بأدنى طل دقيقة قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء. وبس هو مقام النبوة. ماذا يعني مقام النبوة؟ نحن معاشر الأنبياء. تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. يعني اتصال دائم بالله. أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. ساعة إقبال. وساعة غفلة ما بقول ساعة انقطاع حاشا لله ساعة اقبال وساعة فتور ساعة اتصال وساعة انفصال الغماز يتألق اما الضوء الامن مستمر فالمؤمن ساعة وساعة فساعة غفلة مع ساعة اقبال هي درجة ساعتين غفلة ساعة اقبال درجة تانية ثلاث ساعات غفلة ساعة إقبال درجة ثالثة أربع ساعات غفلة ساعة إقبال فكل واحد يعرف مقامه من هذه الطريقة واحد يصلي خمس أوقات وقت مضبوط الصبح يضبط معه أما الظهر خمسين خاطر بالصلاة والعصر والمغرب كله لعبجه أما الصبح ضابط معه هذا هذه الدرجة في واحد الصبح والظهر واحد صبح ظهر عصر مغرب عشي واحد بين الصلاتين لا ينسى الله عز وجل يامتد تدمع عينه بين الصلاتين. يفكر بآية كونية يسمع قرآن بشوف إنسان هكي يدعوه إلى الله عز وجل واحد يقول لك أنا بالشهر تضبط معه ركعتين بالشهر فالمؤمنين ساعة وساعة بس هي ساعة وساعة منوعة جدا بين بالشهر ركعتين بالاسبوع ركعتين باليوم ركعتين بالست شهور ركعتين بالسن ركعتين وباقي كله في سهو له بين الخمس أوآت بين بين الأوآت ربنا عز وجل وصف المؤمنين الصادقين بأنهم على صلاتهم دائمون يعني يغلب عليهم دوام الصلاة يغلب عليهم لو أنه صار هذا الدوام قطعيا لكانوا أنبياء حقا النبي هو الذي لا ينقطع عن الله طرفك عين لا ينقطع لا في نوم ولا في صحو لا في ليل ولا في نهار شوف الايام المؤمن بالرخاء موصول المؤمن النبي لا ينقطع لا في ليل ولا في نهار لا في صحو ولا في نوم لا في رخاء ولا في شده لا في الغنى ولا في الفقر لا في الصحه ولا في المرض لا في النصر ولا في العزيمه يعني اللهم صلي عليه بأعقاب معركة هوازن انقطع عن الله؟ أبدا بأعقاب أخذ انقطع؟ أبدا بأعقاب الطائف انقطع؟ أبدا اتصاله بالله في الطائف كاتصاله بالله في أثناء فتح مكة وهو في أوج النصر متصل وهو في أشد الأوضاع حرجاً متصل هذا النبي النبي هو الإنسان الذي لا ينقفع عن الله أبدا ولا طرفة عنه. نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا أما أنتم يا أخي فساعة وساعة نحن المؤمنين ساعة وساعة ساعة نتصل وساعة نغفل ساعة نقبل وساعة نفتر هذا مقام المؤمنين ومقام الأنبياء الاتصال الدائم لماذا اصطفاهم الله عز وجل لأنهم كانوا دائمي الاتصال بالله سبحانه وتعالى صار السبب واضح لماذا اصطفاهم اصطفيناهم على علم علمنا أنهم لا ينقطعون عنا أبدا يعني إذا واحد هل لا اشترى آلة جديدة للبيت وبيصلي الظهر شو بيصلي الظهر بيصلي بيصلي الظهر الصلاة ترى بالآلة تفتحها يشوفها إذا أجت رسالة كان مقدم طلب فيزا واجت رسالة سما فتحها وحي العصر أم صلى الظهر شو بيصلي الظهر ترى بعثوا الموافقة ما بعثوها؟ ساعة وساعة أما النبي الو... النبي الكريم لا شيء في الدنيا يشغله عن ذكر الله وأصحابه الكرام على مستوى رفيع جدا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة في جامع حدثوني عنه أريبني الجسر صفين فيه فقط الظهر في أداء صلوات الظهر العادي صفين يعني لما الناس خافوا بهالاسبوع الماضي اسبوعين الماضيين لاخر صف مليان إيه جميل والله بس ساعة وساعة في الشدة جاءوا ليصلوا بالرخاء مثلا ما في شيء ما في قلق ما في خوف أين هم في محلاتهم التجارية يبيعون ويشترون فمقام المؤ... فالمؤمنون ساعة وساعة أما الأنبياء اتصال دائم بالله عز وجل الآن الرسالة في اللغة التوجيه بأمر ما فالرسول هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه وفي الاصطلاح الشرعي تكليف الله نبيا من أنبيائه بتبليغ شريعته للناس النبوة مقام تنبؤ مقام اتصال بالله اتصال وتنبؤ أما الرسالة مقام تبليغ النبوة تلقي الرسالة إلقاء النبوة تلقي أما الرسالة إلقاء فكل رسول يجب أن يكون نبيا وليس العكس كل رسول يجب أن يكون نبيا وليس العكس. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع علي. هم هي الآية دقيقة جدا. ذرية بعضها من بعض. يعني هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل ليسوا من طينة غير طينة البشر لا إنهم من بني البشر من طينة واحدة ولكنهم تفوق لو أنهم من طينة أخرى لو أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم إمكانات خاصة فاقوا بها الناس لما كان لهم الفضل في تفوقهم يعني إذا كان طالب عطينا الأسئلة قام أخذ علامة تامة قام طيعة الأولة هاي يعني هاي أما إذا كان ظرفه مشابه لظرف جميع الطلاب لا يعلم الأسئلة وأخذ الأولية الله هذا التفوق ذرية بعضها من بعض يعني إني بشر كما قال عليه الصلاة والسلام أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر أنا من طينتكم أكبت فيها الشهوات التي ركبت فيكم الشهوات نفسها لكنه فاق فاق بني البشر محمد بشر وليس كالبشر فهو جوهرة والناس كالحجر فإن تفق الأنام فأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي فالتفوق عظيم لأن لأنه من طينة البشر ذرية بعضها من بعض أما لو لو أعطيت الطالب الأسئلة وأم كتب إجابة جيدة أخذ علامة تامة وطلع نال الأولى على القطر هذا ليس بتفوق لأنه لم يتساوى في الظروف مع بقية الطلاب ما سواه. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سلام على عباده الذين اصطفى كلمة اصطفاء تتكرر في أكثر الآيات في عنا اصطفاء بالنبوة والآن اصطفاء بالرسالة والدليل القاطع قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فاخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين أحيانا الإنسان يأخذ دكتورة هي مرتبة علمية أحيانا يتعين عميد كلية هي مرتبة إدارية لكن لا يعقل أن يكون عميد الكلية إلا دكتور في الأساس يختار من بين أصحاب الشهادات العليا فالعماد شيء والأسد شيء فالنبوة مقام التلقي والرسالة مقام الإلقاء النبوة التنبؤ والرسالة التبليغ إذا ليس كل نبي رسول لكن كل رسول نبي ويبين الله لنا اصطفاءه الرسل من الملائكة أيضا الله اصطفى عز وجل من الملائكة رسلا لإبلاغ الوحي للأنبياء واستفى من البشر رسلا لإبلاغ كلامه للناس في عنا اصطفائين اصطفاء رسل من الملائكة من بين الملائكة واستفاء رسل لبني البشر من بين بني البشر الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع عليم سميع بصير ويقول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته في معرض التنديد بأكابر مجرمي القرى الذين تعنتوا فقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وفي هذا الرد دلالة على أن الرسالة لا تكون إلا لمن اصطفاهم الله لحمل رسالته يعني أنا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يكون من من للأغنياء من الوجهاء الله أعلم حيث يجعل رسالته هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار لأنه يعلم ما عند العباد من صدق في الإقبال ومن استقامة في المعاملة ومن حب ومن ولاء ومن اتمام وهناك موضوعات تتعلق بالنبوة سوف نرجئها إلى درس قادم إن شاء الله سأعرض عليكم نموذجا منها النبوة والرسالة فيض إلهي النبوة شيء والرسالة شيء آخر هذا موضوع الدرس القادم الاستضاء الاستصفاء بالنبوة سابق على الاستصفاء بالرسالة النبوة أولا هناك أنبياء وليس برسول. سيدنا هارون، سيدنا يوسف أنبياء فقط وللحديث تثمة نتابعه إن شاء الله تعالى في درس قادم